أ و ليالي شو صاروا ل م ن ي ن

وكل شيء بعده

へえ。

Fija bhakti

何じゃ

よろしくお願

فبدئت ايها

فبدي ََ ي ا ه َ ا

لفضيله ا ل د ك ت م ح ا ء ب ا ل ن ا ب ل

That e

وراقصه

فبديلها

م و ج و ع ه ا ل ن ا ب ل ج ي للعلوم الاسلاميه

「フィーンの声」

التحيه <تصفيق>